سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارثنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وادعلناه هدى لبني إسرائيل اللَّهَ تَفْتَخِذُ مِن دُونِي وَكِنَاءَ سُرِيَةٌ حَمَلَنَا مَعَ نوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُوَ الْكَبِيرَ فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا مناء لبأس شديد فجأتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رجعنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ أَوَاقِعُ الْآخِرَةِ يُسْوِئُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَمَن يُتَفِّرُ له تتبيرا أسى ربكم أن يرحمكم وإن حدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفهم ويبشر المؤمنين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 واجعلنا الليل والنهار آيتين سمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار محصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الدين والحساب وكل شيء فصلناه تصينا وكل إنسان أنزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى كتاب بنفسك اليوم عليك من هدفين ما يهتدي لنفسه، ومن ضل فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَلَا تَفِرُ وَادِرَةٌ إِذْرَ أُخْرَى، وَمَن كُنَّا مُعْلِبِينَ حَتَّى نَبَعْتَ وَإِذَا عُدْنَا قرية أمرنا مسرو فيها ففسقو فيها فحق علينا القول فدم أمرنا ما تدميرا وكم أنكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدونه عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل له جهنم ما يصلها من من مدحورا ومن يراد إلى آخرته تعالى ما وهو مؤمن فولى كن لن يمد هؤلاء وهؤلاء من العطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنا يبلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما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 وعاتذ القربى حصه والمسكين وبن السبيل ولا تبدل تبديرا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعلضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقجر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساع ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا بوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من منصورا ولا تقربوا ما لم يتهم إلا بالنسي أحسن حتى يبدغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكين إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها مآخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واستخذ من الملائكة ناتا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يجيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفرا وَإِذَا تِلَاوَتِ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا بَكَرتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ لَنُصِفُّوا نحن آلوا بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هل إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا متحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتُنْذِرُونَ إِلَيْكَ الرُّسُلُ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنَمُونَ إِلَّا بِالذَّنْبِ إِلَّا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعرضكم وما وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود ذبورا قل دعوا النبي نبعمكم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضوراً وين إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وعكينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وهل قلنا لك إن ربك أحاط بنا وما جعلنا التي أريناك إلا فتنة الناس والشجرة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اتسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبنيس إلا قال أسجد لمن خلق طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن دلريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهن مجزا وَالسَّدِّدْ لَنِي من صَفَاتِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجِبْدْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَأَجْرِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ رَكَعَ عَلَيْهِمْ سلطان وكفأ بربك وكيلا ربكم النبي ازجي لكم في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فَرَجَّلَ النَّاسُ إِلَى الْبَرْقِ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنَ إِنْسٌ أَنْ يَخْتَسِبَ بِطَرَفٍ جَانِبًا بَرٍّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا سُمًّا لَا تَجِدُوا لَهُ وَكِيلًا أم أميركم أي عيدكم فيه توتة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرّعنا بني آدم وحمّناهم في البر والبحر وردعناهم من الطيبات وفضلناهم على كافرين من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أنس في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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عن الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ صَريِنا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْتَكِلُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذُقْتَ عَذَابَ النَّاصِيَةِ وَضَعْفَ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 أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غفق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل وبي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان بهوطا وننزل من القرآن ما هو رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالين إلا خسارة وإذا علّم على الإنسان أعرض وأبدال به وإذا مسه الشوكة لا يؤثى قل كلّي يعمل على شكله. ربك الله علَمُ بِمَنْ هُوَ أَبْدَأَ تَبِيلاً وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيَتْ مِنَ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا وَلَيْشَ إِنَّا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِينَ تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن قبله كان عليك كبيرا قل إن بتمعة الإنس والجن ولا أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كبرا وقالوا لن لك حتى تفجر لنا من أو تكون لك جنة من نحيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تكزيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي ما الكنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس يؤمنه لا نزلنا عليهم من السماء، لا نزلنا عليهم من السماء. إما لك رسلنا، والكافر لا شهيد وبينكم. إنه كان بإبدائه بصيرا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُوْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ يَوْمَ وَبْقَمَهُ وَقُمْ مَا مَأْوَاهُمْ جهنم كلما خبت سعيرا. ذلك جباؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما وأوفاكا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أدلا غيب في فأبضالهن إلا كفوا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم تكسم إذا لم تكسم خشية الإنفاق. وَكَانَ الْجِنُّ سَمْعَانِ قَصُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ثَفَائِهَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِذْ دَاءُهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَكُمْ نُفٌّ إِنِّي ظَنَنْتُ يَا مُوسَىٰ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما والأرض بصائر, بصائر وإني لأظنك يا فرعو مسبورا فأراد أن يستجزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جِلْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُسْتَمِرٍّ وَنَزَلْنَاهُ سَلَّزِينَ قُوِّ الْآمِنُ بِهِ أَوْ لَا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ وَقَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأثناء الحسنى ولا تدهر بصلاتك ولا تخافك بها وبتغبين ذلك سهيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملس ولم يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبْدُ اللَّهِ